بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماء كُوَّرَ مَقْتَنٍ عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ قوم لمن تسلون مصد طيما أن يدي من الثوات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مصد Oh, <laughs> That فأَ يزن